ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ل ر ح حميم ي م و ا ا ك ت ب ل ب ي ن ن إ للعلوم ا ل ا ع ل ك م تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكير افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الاول وما ياتيهم من نبي الا كان موسوعه ا شد م ن ه م ب ط ش ا ومضى م ث ل ا ل أ و ل ي ن و ل ئ ن س أ ل ت ه م من خلق ا ل س م ا و الله ت و ا أ ر ض ي ق ق و ل ل ن خ ن ا ل ع ز ز ي العليم ا موسوعه ل ل ك ا ل ن ا ع ل لكم فيها س ب ل ل ع ل ك م ت ه د و ن و ا ل ذ ي ا س ل ا م ا ء فأنشرنا به بلدة موسوعه ي ت ت ة كذلك خ ر ج ا ل النابلسي و للعلوم الاسلاميه ت ت س و ى ظهوره ثم نعمة ربكم اسماء الله و ا ق ح س ن ى وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما سبحان الذي سخر الذي لنا هذا وما كنا له مقرنين و إ ن ا إ ل ى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن ل ك ف و ر م ب ي ن أم ا ت خ ذ ب م ا ي خ ل ق بنات و أ ص ف ا ك م ب ا ل ب ن ن ي و إ ذ ا بشر أ ح د ه م ب م ا ضرب ل ل ر ح م م ن ث ل ا ظ ل وجهه م س و وهو د كظيم ن ى وهو في غير مبين وجعلوا ا ل م ل ا ئ ك ة الذين هم عند الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم و ي س أ ل و ن وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم ب ذ ل ك م ن ع ل م إنهم إ ل ا يخرصون ي ن أم آ ت ه م ك ت ا ب ب ا من ق ل ه ف ه م به م م س س ت ك و ن بل ق الرحيم و وجدنا ا إنا آباءنا ع وكذلك م ا أ ر س ل ن ا من ق ب ل ك ف ي قرية من نذير من إ للعلوم ا مترفوها ا ن ا ع ل ى ا م ي ه مقتدوا